وإنا كفورا إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا إن الأبرار يشربون من أجل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 إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا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 ويسقون فيها كأسا كان مزاج غازا جبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا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 نعيما وملكا كبيرا عليهم ثياب سندس خضر وإستبرق وحي أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا إن هذا كان لكم جزايا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 اصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما او كفورا واذكر اسم ربك بكره